الموقع الرسمي لفضل الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم يقدم لكم هذه المادة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين حبيب رب العالمين إمام المتقين المبعوث بخير الدين الهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. احدث اليوم بكل فخر وشرف عن بطل من ابطال الاسلام وعلم من اعلام الامه ورجل من رجالات التاريخ والحديث عن الصحابه وعن الاخيار لا يمل وصاحبنا اليوم هو من السابقين المبشرين بالجنه احدث عن طلحة بن عبيد, عبيد الله ابن عثمان ابن عمر بن كعب ابن سعد, سعد ابن تيم, تيم ابن مرة ابن كعب, كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابو محمد التميمي القرشي احد المبشرين بالجنة واحد اصحاب الشورة الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راب وطلحه في النسب هو ابن عم ابي بكر الصديق واسلم طلحه على يد ابي بكر وفي مكه كان قريب لهم وهم جميعا من بني سعد بن تيم تيميين يسمى بنوفا ابن خويلد بن العدويه قرن أبو قرن بين أبي بكر وبين طلحه في الحبل وما استطاع احد من بني ابن بن مره ان يفكهم فكان ابو بكر وطلحه يسمون بالقرينين لانهما قرنا في حبل معا طلحه بن عبيد الله اسلم وهاجر وفي الهجرة اخى النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره من المهاجرين بينه وبين ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنهم اجمعين ولم يشهد طلحة واقعة بدر لأنه كان في تجارة للشام وبدر جاءت فجأة غير أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له بسحب فيها ولما جاء يوم احد كانت لسعد رضي الله عنه اليد البيضاء ابو بكر الصديق عن يوم احد قال ذلك يوم كله لطلحة وأورد أبو يعلى الموصل والترمذي في السنن قال طلحة لما انحاذ النبي عليه الصلاة والسلام كنت في من انحاز معه ومعنا اثني عشر رجل كلهم من الأنصار إلا انا فلما جعل المشركون يريدون قد النبي عليه الصلاة والسلام قال من لهؤلاء قال ترحى انا قال كما أنت يعني مكانك فقام له أحد الأنصار فقاتل وجاح حتى قتل ثم قال من لهم قال ترحى أنا قال كما أنت فقام انصاري حتى قتل الاحدى عشر رجل ولم يبق الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلح فقام اليهم طلح يقاتل قتال الاحدى عشر رجل حتى اذا اشتد القتل ونزلت السيوط تلقاها بيده فقطعت اصابعه وشلت يمينه فقال عند ذلك حسد يعني اخ قال اما وإنك لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الترمذي اوجب طلحه الجنه يوم أحد اوجب طلح الجنه تلقى المساله بيمينه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان انشد شيئا في طلحه بل عجيب قال بقول لك شي في طلحه فقال حسان وطلحه يوم الشعب آسى محمد على ساعة ضاقت عليه وشقت يقيه بكفيه الرماح وأسلمت أشاجعه تحت السيوف فشلت فكان إمام الناس إلا محمد يعني, يعني أحسن منه رسول إلا الرسول قال فكان إمام الناس إلا, إلا محمد, محمد أقام رحل إسلام حتى, حتى استقلتي حتى فقاد له النبي صدخت طلح هذا يا أخوانتو الشديد مستلعبين الزوال دا قام وقدم يدين ويامش شلوه لي يتسلت لمن الأصابع قطعت قال حس يعني أخ قال لي بس لو قلت بسم الله الملائكه كانت ترفع قدام الناس كما لا شايفينك هو حتى هي؟ قال اوجب طلحة الجنة وحتى أنشد الصديق شعرا في طب يقول فيه ايا طلحة بن عبيد الله وجبت لك الجنان وزودت المها من العين وزودت المها يعني المها من الحرعين وزودت المها من العيب وبالتالي شهد طلحة رضي الله عنه يوم أحد وكما قيل ذلك يوم كله لطلحة قالت له فيه اليد البيضاء والعزيمة القويه رضي الله تعالى عنه جاء في فضائله وفي مناقبه ما رواه البغوي في شرح السنة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على ريليه لينظر لي إلى طلحة بن عبيد الله انتهى الكلام شهيد ماشي بكره. وفي الترمذي وصححه الألباني أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه قال ما قضى نحبه فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبه الحديث في الترمذي وصحابه الألباني لم يجبه ساله سأل سأل ثانية فأعرض عنه ولم يجبه والصحابي ينظرون وجاء طلحة من عبيد الله بالباب وعليه شيء من الخضرة فقال له أين السائل عمن قضى نحبه قال انا قال منهم هذا وأشار إلى طلحة دمنا الذين قضوا نحبه وبشر طلحة بن عبيد الله بالجنة وهو حي, حي, حي وفي صحيح حي مسلم حديث عجيب, حي عجيب حي وخبره عظيم وقف, وقف النبي صلى, صلى الله عليه وسلم على صخرة عند غ... عند باب حراء في مكة فارتجت الصخرة مكة وكان مكة معه أبو بكر, أبو بكر وعلي, وعلي والزبير, والزبير وطلحة فقال اهدأ انما عليك نبي او صديق او شهيد فدل على ان عليا قتل شهيدا وان الزبير قتل شهيدا وان طلحه بن عبيد الله قتل شهيدا رضي الله عنهم جميعا عرف طلحه بكثره البر والجود واطعام الناس وعند بئر الجبل في المدينة على أطرافها دعا طلحة الصحابة جميعا فطعموا عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك يا طلحة الفيار وكان يلقب طلحه بالفيار لكثره ما يفيض يفيد من البر والجود قال طلحه عن نفسه سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بطلحه الخير ويوم العسره بطلحه الفيار ويوم حنين بطلحه الجود ولقد كان علما في هذا الباب وجاءت عن ذلك وجاءت ورويت عنه في ذلك اخبار منها ما روته سعده بنت عوف المريئه وهي زوج طلح قالت دخلت على طلحه وهو خاثر خاثر مش بسين بالثقل معناها مجهد ومتعب فقلت له ما لك ارابك مني شيء ذي المرى العاقه لما, لما تخش, لما تخش, تخش تلقى راجل مضايق تقول له أنا زعلت لعل ما زعل منه دي المارة العقدة المارة المطرطسة بتقول إيش من البحر زعلان زعلان, زعلان, زعلان, زعلان بترسل دي المارة المطرطسة يقول لا ليه لأينا زعلان تقول ليه مني شمي يعني إذا كان بيزعل بلا سبب لا زعلان زعلان بستين بهية أما المارة النجيرة قلت لتعطي زعلان ماله أرافك مني شيء قال مال وجدته عندي فغمني. فغمني بلا يفضل بالكمال بغم. بغم يخي أبي غم فغمني. فغمني قالت له أين أنت من أهلك وإخوانك قسمه في صرر ضعه في صرر وقسمه عليهم قال لها أنت مرأة صالحة المرة الصالحه تقول له, بيقول له, بيقول له و... ناس محتاجين وتقول له محتاجين, محتاجين بجاي, بجاي تخلي خلاك يساعد على الإنفاق على على على مش, مش تكوش على الشغل على كل إلا قتل عمل كله عمل كده قال خازنها فقسمها وكانت أربعمائة ألف, ألف وباع طلحة بن عبيد الله دارا بسبعمائة ألف وجلس في بيته وقد ارق وأصبح الصباح قال والله ما نمت حتى الفجر لماذا؟ قال كيف يكون عندي في بيتي سبعمائة ألف قال انا المتأم الله ما نام للصباح فلما أصبح الصباح قسمها على الناس جميعا هذا هو طلحة بن عبيد الله الفيار ولما قتل عثمان رضي الله عنه بايع طلحة علي رضي الله عنه ثم خرج في الجمل ووقع في البصرة ما وقع من القتال وقتل طلحة بن عبيد الله خارجا من المعركة انسحب طلحة لما وجد القتال وجاء جاهد لما وجد القتال انسحب فرمي بسهم غرب أو غريب يعني سهم فائش فوقع له في ركبته وقيل, وقيل أنه كان على فرسه فانتظم, فانتظم السهم بين الفرس يعني شق الركبة والتصق بالفرس وجرد به الفرس، وقيل, وقيل أن علي رضي الله عنه وجاء وجده ميتا في المعركة،, المعركة فجثى على ركبتيه ورفع رأس طلحة ووضعه على فخذه ومسح عنه التراب، وقال لأ لا إنه يعز علي يا, يا أبا محمد، وكان لطلحه موسى وعيسى ومحمد من الأبناء، ومحمد كان, كان يلقب بالسجاد، وقتل وكان رجلا صياً صينا وذادين وعبادت، وقتل مع أبيه الجمل. جميل. انه جميل. يعز علي يا, يا ابا محمد ان اراك مجدلا في التراب تحت السماء. الى الله اشكو عجري وبجري. والعجر هي العروق التي في الظهر والبجر هي العروق العروق التي في البطن ويقال ذلك لمن حمل هما او حسنا شديدا. الى الله اشكو عجري وبجري يا ليتني مت قبل عشرين سنة قبل ان اراك. على هذه الحالة. طلحة بن عبيد الله في منطقة في البصرة تسمى بالكلة دفن فيها عند السوق وقد رؤي في المنام ثلاثة أيام يقول لبعض الناس حولوني من قبر فإن الماء قد أذاني يقولوا حولوني من شنو؟ من قدري فإن الماء قد أذاني وكان أمير البصرة يومئذ وحاكمها الفقيه عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب فأخبر بذلك فقام, فقام وجد أنما أن ماء ينز, ينز إلى قبر طلحة, طلحة. فحفر, فحفر وحول إلى قبر طلحة. أخرى ولما أخري طلحه وجدوه كيوم أصيد غير أن الموضع الذي كان فيه الماء قد اخضر بس المكان كان بنسي الموية فعلا أذف الشديد المحل يجيب من الموية دي شوية فيها اخضرار لكن زي ما سالم وكامل حول بعد ذلك طلحه ابن عبيد الله أحد المبشرين بالجنة وأحد فرسان الإسلام وأحد أئمة هذا الدين وأحد صناع تاريخنا أسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم به عنده في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك المقتدر وإلى أن أنقاكم بإذن الله مع عالم جديد ومع بطل جديد استودعكم الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته